القران الكريم من الدوحه تقدم سحر البيان وعده وجماله حروفه وكماله نور القران للشيخ صالح المغامسي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كنا قد تحدثنا عن نبي الله يوسف في حلقات ثلاث ونختم اليوم ما يتعلق من الآيات التي اخترناها للحديث عن قصة يوسف وإلا فقصة يوسف طويلة جدا لكن ننتهي إلى أن أراد الله له أن يخرج من السجن قال الله جل وعلا ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أصير خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه بقدر الله دخل مع يوسف السجن رجلان ثم كل منهما رأى رؤيا أقبل على يوسف لما رأى عليه من حسن السمت والصلاح والتقوى إن نراك من المحسنين أخبراه بالرؤيا. لكنه قبل أن يجيبهما بين لهما فضل الله جل وعلا عليه حتى يزداد يقينا بما سيقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما وهذا شيء من الغيب الذي أطلعه الله جل وعلا عليه ولهذا قال ذلك مما علمني ربي ثم بين فضل الله جل وعلا عليه وأنه قادر على أن يعبر الرؤيا لكنه ذكر السبب الأعظم والأجل في سبب نعمة الله عليه وإن كان كل من فضل من الله محض قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون فعظيم توحيده لربه وإجلاله لخالقه وبعده عن الشرك وأهله جعله اهلا لأن يرحمه ربه تبارك وتعالى ثم قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يبدأ بأبيه الأول ولم يقول واتبعت ملة يعقوب وإسحاق وإبراهيم بدأ بإبراهيم لأن الملة تنسب إلى إبراهيم ولأنه عليه السلام أي إبراهيم اب لهؤلاء جميعا وانه ما كان أحد على الملة أعظم منه عليه الصلاة والسلام اللهم إلا ما كان بعد ذلك من نبيهنا صلى الله عليه وسلم فقال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء أي ما ينبغي لنا معشر الأنبياء والمرسلين أن نشرك بالله جل وعلا من أحد كائنا من كان ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا بالوحي فوحي السماء يأتينا عن طريق الملائكة الكرام يخبرنا بتوحيد الله وعلى الناس فضل الله جل وعلا على الناس بالتوحيد قادم إليهم من خلال الرسل فالرسل واسطة ما بين الله وبين خلقه والملائكة واسطة ما بين الله وبين وبين رسله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ثم بعد أن بين لهم التوحيد ودعاهم الى عباده الله جل وعلا وحده قال يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ارباب متفرقون في الذات والصفات في الابعاض وفي الاغراض منهم الشجر منهم الحجر منهم الشمس منهم القمر منهم غير ذلك لا تغني من الله شيئا يا السجن أرباب متفرقون خير الله الواحد ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه بعد أن قام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة أخذ يبين لهم خبر رؤياهم قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا والمعنى أن الله يكتب له النجاة ويخرج من السجن ويصبح ساقي خمر عند الملك يصبح ساقي خمر عند الملك أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه أي أن الثاني لم يكتب له النجاح بل إنه سيصلب فتأتي الطير تأكل من رأسه وهو وهو مصروب ثم قال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يقال إنه ما قال له لم تكن هناك رؤيا. قال أين كان الحال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان والعلم عند الله قال الله جل وعلا بعده وقال للذي ظن أنه ناجم منهما أي غلب على ظن يوسف أن أحدهما سينجو كما بين له في تأويل الرؤية فأحب أن يدخر عنده عملا قال له اذكرني عند ربك قال الله فأنساه الشيطان ذكر ربه ولا والآية تحتمل هل سهى يوسف بقدر الله على أن لا يسأل ذلك الشاب أو أن الشاب الذي خرج نسي أن يخبر الملك بأمر يوسف، ولعل الثاني أرجح والعلم عند الله، فانسى الشيطان ذكر ربي، فلبث أي يوسف في السجن بضع سنين، فكتب الله جل وعلا له أن يبقى في السجن بضع سنين قيل إنها سبع، بعد ذلك رأى الملك الرؤيا، وكان تعب تأويل يوسف لها سببا في خروجه من السجن ليقدم إخو إخوته من أرض كنعان، و. يكون ما يكون بينه وبينهم من الأخذ والعطاء والترداد عليه حتى أمسك بنيامين عنده ثم بعد ذلك شق الأمر عليهم فبقي أحدهم ورجع الباقون إلى أبيهم قال الأكبر ارجعوا إلى بيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ازداد الجرح على يعقوب كان في الأول يوسف ثم بنيامين ثم الابن الأكبر لكنه بقي متمسكا برحمة الله وفضله لا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون دخل أولئك الإخوة على يوسف أماط لثام كشف عن شخصيته قال وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا ثم بين السبب الأعظم فيما وصل إليه إنه من يتقي ويصبر فلا إمامة في الدين ولا علو من رب العالمين يؤتيه عبد إلا بالتقوى والصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اعترف الإخوة بالخطأ والله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين والعظيم عظيم أيا كان حاله قبل يوسف العذر قائل لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين بعث بالقميص إلى أبيه عاد البصر إلى الشيخ المكلوم دخل يعقوب وزوجه وأبناءه مصر ويوسف يقول لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين رفع الابوين على العرش خر الإخوة السجدة تحققت الرؤيا فحمد الله وحن واشتاق إلى لقاء ربه ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والارض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذا على الإجمال خبر نبي الله يوسف كما قصه الكبير المتعال في كتابه العظيم والعلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين Ja, ja,